ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشيط والمضرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه وآتا المال على حبه لو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسالين رافيل رقاب واقام الصلاه واقام الصلاه و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 هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ولنسى ولنسى فمن عفي له من أخيه شيء فَتَّبَاعُوا بِالْمَعْرُوفِ فَمَنْعٌ فِيهِ لَهُ مِنْ خَيْرٍ شَيْءٌ فَتَّبَاعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَآذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب مليم ولكم في القصاص حياة يا أولي للباب لعلكم تتقون ختب عليكم حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَلِقُرْبَى يُنْصَبُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ ان الله سميع عليم تمام خاف من مص جنفا و اثم فاصلح بينهم سلام اسمع لي ان الله غفور رحيم. عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ فَمَا كَانَ لَهُ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَنْتَصُونَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهرى والفرقان فمن شهد منكم الشهر وَمَن ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْحَجَّةَ وَلِتَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ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 أَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عِنْكُمْ فَلَا نَبَاشِلُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ لَبِيَرُوا مِنَ الْخَيْطِ لَاسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها الى الحكام لتاكلوا لتاكلوا فريقا من اموال الناس باسم وانتم تعلمون